وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسميه الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنفة المخاطبه وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة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 وتفعلين فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الافعال الخمسه فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها باب الافعال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 أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا, وأنا وحيثما وكيفما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 والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر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 قام زيد العاقل ورأيت زيدنا العاقلة ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وانت والاسم العلم نحو زيد ومكه والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام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 باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمعه، وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل إذا ابدل اسم من اسم أو فعل من فعل تابعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد عمله ورأيت زيدني الفرس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 واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا ركبت الفرسة وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك واياك, وإياك, وإياك وإياكما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 باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهب من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرق وتفقأ بكر شحم وطاب محمد نفس واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرا